إلى الذين صمدوا على أرض الوطن وقالي إلى كل أب وأم وأخ وأخت إلى كل من فقد صاحبه وخليله إلى كل مجاهد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أهدي إليكم هذا الشريط <تصفيق> وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند اللقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة كم طال اشتياقي لرؤية الأحبة وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله من بعد افتراقي كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخائي حمالا إله من بعد افتراقي تبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الدروب لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الدروب في ظل الإخاء تزيد المحبة وعند النقاء يعود الأحبة في ظل الإخاء تزيد المحبة كم طال اشتياقي برقية الأحبة وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله من افتراقي كم طال اشتياقي برقية الأحبة وحب التلاقي في ظل الإخائي حمال الإله لبعد افترابي لتبقى رباطل ننير القلوب ونحيى دعاة ننير الدروب لتبقى رباطل ننير القلوب ونحيى دعاة ننير الدروب ويعود الأحبة للقياء أخوتهم الذين ازدادت فيهم الشوق للقياءهم هؤلاء هم الذين قالوا الله تبارك وتعالى عنه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين <تصفيق> সফ <laughs>